Sallallahu ala taha Khayril l-khalqi wa ahlaha Ala l-kerrari ebi l-kurama Vəl-zəherai və bnaaha Qaamallayla limavlahu Dürran təşbu خير صلاة صلىها صلى الله على طه خير الخلق وأهلاها على الكرار أبي الكرما والزهراء وأبناها وراء الخلد وما فيها وكذا النار وصاليها وكذا السدرة رائيها خير الخلق تعداها صلى الله على طاها خير الخلق وأهلاها على الكرار أبي الكرما والزهراء وأبناها بعد السذرة قد سارا ورأى الحق وأنفارا وقف الرؤوه وما سارا اذهب وحدك يا طهى صلى الله على طهى خير الخلق وأحلاها Al-Kerrariə bil-kuramə Vəl-Zəherəyi vəqnəhə